5. استمع إلى أيام الأسبوع وأعدها أيام الأسبوع يوم الاثنين. يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعاء يوم السبت يوم الأحب